اللهم الحبيب الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق القلوبين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء Vassi on kurssi, joo, samaa, joo, Allah, joo, joo, hif duhuma, joo, Allah ilmihi joo, Adim. Wala hawezi kuzung... kuzungukia joo, joo, joo, wa Allah Illa joo, joo, joo, joo, joo, joo, Wasia kursi yuhu samawati wal Allah Imenea kursi yake mbingu na arli Wala yaudhu hifthuhuma Wala hakuyu uzito kwake Uzihifadhi hizo mbingu na arli Wahua al-aliyu al-adhimu na hii Allah Ni aliyu kujuu na nimtukufu Kala Hathi iljumalu al قطعة من آية الكرسي جمله هذه إن نسهمك كآية الكرسي المجتملة على عشر جمل آية الكرسي ليقسان جملكم قال ومثلها في الاجتمال على عشر جمل قول الله عز وجل إن انفانوا آية الكرسي katika kukusanya jumla ya 10 ni Allah Azza wa Jalla كما fad'u wastaqim wastaqim kama umirt wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير هيّيا إمكوسانيا جم لكم كما إلى كوسانيا آية الكرسي فلذلك فدعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ويؤات الكورس إن جملكم نهي يا أيهي يا إن جملكم الله نسمع فلذلك فدعو واستقم واهيو fad'u muombe mulawako Wastakim wastaqim nafanya Iltizamu ya dini kama umirta kama ulivyoamrishwa wala tattabi'a hawaaum wa si'u sifwati hawa zao wa qul aamantu bima Allahu min kitab sema nimeamini yale alioteremsha allah amba ni qur'an wa umirtu li'adila bainakum pia nimeamrishwa lifanye uadilifu baina yetu Allahu Rabbuna wa Rabbukum Allah ndiye Mola wetu na ndiye Mola lana a'maluna wa lakum kum aamalukum. sisi tuna sisitu na, na amalizetu, na amali amalizenu, la hujata baina wa baina kum hapana hoja baina na baina Allahu yajma wa ilayhi ilmasir masir aza takusanya baina sote na kwakeeni yeye قال نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية من سورة الشورى. أما لزنوشيلو ابن كثير رحمه الله عليه تفسير آيه يسورة الشورى. قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا هوازي و كزنجوكيا أو وكجوا لولو تك تك الله Ispokuwa pokua yeye Allah kuwajuza viumbe viumbeviaki Kala sheikh al-abbad hafidhullah min sifati Allahi azza wa jalla al ilm za Allah azza wa jalla ni ilm ujuzi wa ilmuhu muheetun bikulli shein ujuzi wake umezungukia kila jambo kila jambo analijua Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu hakijui Kama Azza wa Jalla Litaalamu anna allaha ala kulli shayin kadir Wa anna allaha kada ahata bikulli shayin ilma Ilimjue kwa baalla nimueza wa kila kitu Na kwa baalla kada ahata bikulli shayin ilma Amezungu kia kila kitu kwa kukijua Kila kitu wa anakijua Allah Subhanahu Wa Ta'ala amma al falaya fala ya'lamuna ya min 'ilmihi illa ma 'allamahum iya amma viumbe hawajui iluloti katika ilmu ya allah ispukuwa ile mbayu allah amewafundisha amma al-makhluqun fala ya'lamuna ya min 'ilmihi illa ma 'allamahum iya Ama viumbe hawajui lolote katika ilmu ya allah ispukuwa ile Allah allah amewafundisha kama qala wala yuheetuna bishai'in min ilmi illa bima sha' wala hawaezi wakaju lolote na kuzungukia lolote katika ujuzi wake isipokuwa alilotaka yeye kuwajuza waja Wakala waqala ya'lamu ma bayna aydihim idihim wama khalfahum wala yuheetuna bihi 'ilma hadha anajua yaliyo baina yao mbele yao na yaliyo nyuma yao ولا يحيطون به علم ولا واهوئي كزنجوكم زنجوكي الله وقدوة. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا مرد الله من الرسل. هي الله سبحانه وتعالى جم جوزي وسيرزوتة فلا يظهر على غيبه أحد. هامد هريشي يو Illa mani talamir rasul Ispukua wale aliowarithia katika mitume Ana wa baadhi ya siri zake Pia si zote Alimul ghaibi Fala yudhihiru ala ghaibihi ahada Illa talamir rasul Allah nimjuzi wa siri zote Hamdhirishi yoyote juu ya siri zake isipokuwa aliyuaridhia katika mitume. mtumwa sallam ameelezea habari za bad'ul khalqi kuanza viumbe habari za ahwali yaumil qiyama amezielezea baada ya kufahamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa wahi ndipo akaelezea habari za kiyama ahwali zitakazotokea siku ya kiyama mtume amefahamishwa kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na pia siyote. Sirizoti zoti hakua, Hakuna mtume aneijua Sili zoti za Allah subhanahu wa ta'ala Hakuna Yumana Allah subhanahu wa Inna Allah indahu ilmu saa Allah anaujuzi wa kiyama Hakuna yote aneijua ujuzi wa kiyama Kwa kiyama kita tokia Mwezi gani, mwaka gani نعم كنا حديثي وسمى قيامة سيكوية الجمعة لكن سيكوية الجمعة موكغاني يا مزيجاني يا ويكيجاني حقنا نجوة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هاني ما بمتانه حقنا نجوة اسفقوا الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب خمس كمال وسمام توما شا سلام فنقول السيرة الله نهاية معلوماته حكنا يوتيانة يجوا وأخبر الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال ولا أقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك سيسامي ميمي قوام بميمي نحزين زال الله ولا سيجوي غيب ولا سيسامي قوام بميمي ملايك وامر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أنه لا يعلم الغيب في أعظم وامرشم تموكي محمد صلى غيب فقال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وأنبيه سيسمي كما ممن نخزين الله ولا سيجوي غيب ولا سيسمي ممن ملايك إن أتبع إلا ما يوحى إلي سفوات إسفقوا يلين ليفنولي ونكفي ووحي Aya ikuazi kwa mtume kaambiwa aseme kwa hajui ghaibu Mahurafi hawataki aya hizi Mahurafi hawataki wanalazima kwa mtume hajua ghaibu ah. Subhanallah Aya zote hizi Pia wazitaki aya hizi mahurafi Wananini yawa lakini? Haa ha, wananini mahurafi yawa? Ah. Haa فَإِمْتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نيني مكيختلفيا نكاتكا جامب الله نتنبية مكيختلفيا نكاتكا جامب رجيني كوى الله نمتموكي كتبوكا الله نحديث هوا تاكي سساسي كتبوكا الله جاسبوكا موامبيي كوى مممي سبحان الله oh rafimba ya jamani eh ni sana mtu kuwa ana itikadi potofu ni hatari sana sababu hii aya za Allah pia we huzi amini. wafuata akili tu na wafuata mashehi tu aya za Allah pia huzi takitena. hatari sana tunamuomba Allah tu hifadhi na mambo haya ya bid'a na mambo haya ya itikadi potofu Wakala... لا أملك لنفسي نفعا ولا ظرا إلا ما شاء الله وأنبيي ممي سي ملكي نفسيان قويلتي أما نفع ولا هي سي ملكي نفسيان قويلتي أما ذارا إلا ما شاء الله إسفقوا أكتك الله ولو كنت أعلم الغيبا لستكثرت من الخير وما مسني السوء law ningekua na jua ghaib ningekithilisha kheri na usingenipata uwovu wote in ana illa nadhirun wabashirun bashirun liqaumi yu'minun sikua mimi sipakuwa ni nadhir mwenye kutoa habari za hofu wasioniamini wa bashir mwenye kutoa za furaha liqaumi yu'minun wa wenye imani wa akhbara Allahu 'ala malaika Allah amweelezea malaika Anna qalu subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim subhanaka kutakasika Nakila upungufu ni la hatuna sisi illa ma 'allamtana isipokuwa ulivyotufundisha wewe إنك أنت العليم الحكيم حكيك ويوين مجوزي مويني حكما وقال الله عز وجل قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سيما حكونا أني جوا في ليفوا من قلنا في ليفوا أرض سيري اسبقوا الله وما يشعرون ايانا يبعثون حوايج لينا و... وقال الله على الجن واننا لا ندري شر اريد بمن في الارض ام اراد به ربهم رشدا الله سبحانه وتعالى يخاصم المجني انسمع لا ندري شر اريد بمن في الارض Sisi ha tojui nishari shari ili pusudiwa kuwaliu am amarada bihi mrabbuhum rashada. Aw ametaka ametaka uongofu Wa wavjum Wakala Falama Harla ta' bajana tiljinnu Alla ukanu ya lamuna l fil malabitufila muhin, ali poporumoka, ika wabayini kia majini. Kwa wao walikuwa hawajui siri za Allah Allaukanu yaalamuna algaib Lawu wangikuwa najua gaib siri za Allah Malabithu fila athabi lmuhin Wasingika katika athabu hiyo Yenye kudhalilisha Hizi zote zinafibitisha kwamba hakuna anejua siri za Allah Ispukua yeye mwenye Allah subhana wa ta'ala Simalaika, simitume, siviume yot Hakuna anejua siri za Allah Ama sunnah Fakat jaa fiha ahadithu kathira Tadullu ala bayani umurin Laa yaalamuha al-rasulu sallallahu alayhi wa sallam Ama hadithi Zimekuja hadithi nyingi Zinazo fahamisha Bayana ya mambo katha Ambayo hayajui mtume sallallahu alayhi wa sallam Hadithi pia zinathibitisha hivyo Kwa makuna mambo katha Mtume sallallahu alayhi wa sallam Pia ilikuwa hayajui مثل قصة الإفك فن قصة الإفك والململية مما عايشة رضي الله عنها وامرأة فانية قال فإنّه لم يعلم براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن في برائتها في آيات تتل في سورة النور Tumihakua na jua usafi wa mama waumini. Aisha radhiallahu anha. Iskukua baade ya kushuka Qur'ani. Kuelezea usafi wa mama Aisha. Katika ayazina zosoma katika suratu nur. Kiswa ifki. Inna allazina ifki bilifki. Usbatum minkum. La tahsabuhu sharra lakum. Bal huwa khairun lakum. Kisa hiki aza kakielezea. Kumtakasa mama Aisha radhiallahu anha kwamba yukumbali na uchafu huo wanaomthibitishia hao wanafik na mashia rafidh. Mtume hakujua akawa naye pia amemkasirikia mama Aisha haendi kwake mpaka zilipochuka ziliposhuka aya suratu nur ala kumtakasa mama Aisha radhiyallahu anha kuonesha kwamba mtume hajui ghaib. Wa mthla qissati al-'aqdi alladhi عائشة رضي الله عنها في إحدى سفراتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فنوكسة هي عقد كداني أباتهم مع عائشة الككوسة رضي الله عنها كتك موجة سفر زاكي فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم وقد بقوا في منزلهم للبحث عنه وكبكية كتك جمباياه ونتفوت كدانهيتو وانتهاماؤهم مجياء ويكما لزيكا فانزل الله اليه ايه التيمم الله سبحانه وتعالى كمترمسيه متومي وايه التيمم وعند رحيلهم وجد العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشه وقت سفرهم ikapatikana kile أنام بنداما عائشة رضي الله عنها كم عنقوا نجوا غيبهم تمسين كي تقولوا إجياحا لكن هذه غيبهم تمسى الله عز وجل كثير عند تفسير آيات الكرسي وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي لا يطلع أحد من, من علم الله على شيء hakuna yote anejua katika ujuzi wa Allah jambo lolote ila bima aalamahullahu azza wa jalla isipokuwa jambo alilolifundisha Allah azza wa jalla wa atlaahu alayhi na akaamjulisha huyo kiume Illa maa atla'ahumullahu alaihi Pii nihtamili nezikana kuwa muradi wa aya Nikuamba hawajui jambululut Katika ujuzi wa dhati yake Allah Nasifazake Ispukua yali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafahamisha Kakaulihi Wala yuhituna bi ilmihi shay'a Wala yuhituna bihi ilma Wala yuhituna bihi ilma wala azunguki lolote kwa kulijua katika ilmu ya Allah isipokuwa yale ambayo Allah amewajulisha waquluhu wasi'a kursiyuhu as wal-ardh Kursiyake yake kiti chake kimeenea na al-kursiyu makhluqun min makhluqatillah kursi ni kiumbe katika viumbe vya Allah wa thabata 'an ibn رضي الله عنهما أنه موضع القدمين لمهالف ميقوياكي الله سبحانه وتعالى كما في المستدرك للحاكم وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه ولم يتعقبه الذهبي وفي إسناده عمار الدهني وهو من رجال مسلم دون البخاري على وانظر تخريجه في السلسلة اللعيفة للشيخ للباني والضعيف فيه هو المرفوع حديث نويل زي كرسي الله سبحانه ومن موضع القدمين لمهالي باكويكية ميقوياك الله على ما يليق بجلاله وعظمته وأما الأثر الأثر وهو هه انا اelezea kwamba hi si sahihi wadhul takhrijahu fi al هو al-da'ifa الأثر الذي جاء al-Albani 996 wa al-la'ifu fihi huwa al-marfu wa amma al-athar alladhi ja'a 'an ibn 'Abbas وقال ابن مندا في كتاب الرد على الجامية صفحة 45 لم يتابع عليه جعفر وليس بالقوي في سعيد بن جبير وأورده الذهبي في ترجمة جعفر في الميزان المجلد الأول صفحة 17 بعد الأربعمائة وقال وذكره أبو حاتم وما نقل توثيقه بل سكت ونقل ما تقدم عن ابن ماند. وقال التحوي في عقيدة أهل السنة الجماعة والعرش والكرسي حق عرش يا الله نكرسيكني حق. هكنا نيجوا كيفيا في توفيء تنثبتش أنسيف الله هذي لكن كيفيا يا عرش ياكي كيفيا يا الله سبحانه وتعالى. قوله ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما أي لا يثقله ولا يشق عليه حمئتي وزتوه بحفاض هذو ميمنا ارض الله سبحانه وتعالى لا يؤذه حفظهما حمئتي وزتو الله كذي حفظ هذو ميمنا ارض سي وزتوك كذي حفظ اي لا يثقله wala yashku alayhi wa huwa nafi mutadaminun ithbata kamal qudratihi hi ni nafi Hini kukanusha kukanusha ambako kuna kusanya udhibitisha ukamilifu wa uwezo Hini hi kukanusha kukanusha ambako kuna kusanya Uthibitisho wa ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala talabnu kathirin fi tafsirih ay la wa la yaktarithuhu hifdhus samawati wal ardi wa man fihiha wa man bainahuma bal dhalika haimti uzito allah kuhifadhi mbingu na ardhi na vilivyo ndani yao na vilivyo baina yao bali hilo ni jepesi kwake kuzihifadhi mbingu na ardhi na vilivyo ndani yao ni jepesi kwake yeye allah subhanahu wa ta'ala هذا هو معنى ولا يأوده حفدهما. وقوله هو العلي العظيم اسماني من أسماء الله يدلاني على صفتين من صفات الله وهما العلو والعظمة. وهو العلي العظيم هاي مدينة ميلي كت كمدينة الله سبحانه وتعالى ينفحمي شصف ميلي كت الله. Wahuma sifazinyemi Al-uluu wal-azama Ni ujuu nautukuf Wahua la-aliyu la-azimu Wallahu ta'ala Mutasifun bil-uluu Bi anwaarihi thalatha Atha subhanahu wa ta'ala Ni mwenye kusifika na-uluu Ujuu kwasam sampuli zake zote tatu Uluu al-kadiri Wa uluu al-kahari Wa uluu al-that Ujuu wa uwezu وعلو القهر نوجو وانقفو وعلو الذات نعلو وجو ذات ياكك وبيكجو هذه أنواع الثلاثة للعلو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وقد جاء اسم الله العلي في القرآن مقترنا بثلاثة من أسماء الله وهي العظيم والحكيم والكبير Maa taqadumihi haliha Fiil dhikri Limekuja jina al-ali Katika Qur'an Halia kukutana na majina matatu ya Allah Al-azim Na al-hakim Na al-kabir Al-ali hii na majina yotiha Matatu ya Allah Al-azim wal hakim wal-kabir Maa taqadumihi haliha Pamoja na kutangulia kwake Hii kuliko majina haya fi dhikri katika kutajwa ma taqaddumiha alayha fi pamoja na kutangulia kwake hiyo ulu kuliko majina haya katika kutajwa faqta faqtiranu bil azimi kama huna kukutana hiyo ulu na azim ni kama hapa wa huwa aliyyu al azim imetangulia ali alafu kisha azim na fi awwal surati shura katika mwanzo wa sura tu shura بي يتغوليه هي علي كلكو كما في سوره النساء ان الله كان عليا كبيرا علو عظيم كبير وفي سوره الحج وأن الله هو العلي الكبير الله هو واقترانه بالحكيم كما في آخر سورة الشورى إنه علي حكيم كونن علي لمكتاننا عظيم لككتان كبير لككتان حكيم سفز الله سبحانه وتعالى قوله العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير العليم الخبير اسمان من اسماء الله العليم الخبير نمويلكتك مجينة الله يدلان على صفة العلم والخبرة ينافهميش ينافهميش هايو مجينة هايو ينافهميش صفة مبيل زا علمنا خبرة مدينة الله يتيانا صفة ذاكي كي لجينة لأ الله لنصف ياكي كو الله سبحانه وتعالى نسفكا كوا مجينة هيا نبيا سفا ذاكهيزي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها كو كوا مجينة يأعلا يوتي نسفا نانسفكا كوا سفاهيزو فالعليم الخبير اسمان من اسماء الله يدلان على صفتي العلم والخبرة فهميش مجينة هايو سفا مبير زا علم نخبرة وهما متقاربان في المعنى هي علمنا خبره ني يا ينقربانا كيما مانا ما نع يا عليم نا خبير ينقربانا وجاء في بعض النسخ <سؤال> العليم بدل العليم العليم بدلا العليم والعليم أولى لامرين هي عليم ني اولى بسبب مذهب Mawili العليم ني اولى بسبب مذهب أن العليم جاء في القرآن كثيرا متلقا غير مقيدين ننو العليم سفا العليم نجين للعليم لمكوجة كتك القرآن سانا حال يكواتلوا بلا كفنوا ننو جنجين غير مقيد بلا كفنوا نمتلقا كونشا أبوراوك هي العليم وأما العالم فيأتي في القرآن مقيدا بعلم الغيب أما العالم إن كودك كقرآني حليك فوق وجوز وسيرز عالم الغيب كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وقوله عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في العرض لكن إنه علم هل يكون مقيد بالغيب كل عالم يمفنوا في غيب والثاني جملا بلنا لونش أبور والعليم أنه يأتي في القرآن كثيرا اقتران اسم العليم باسم الخبير inakuja sana katika qur'ani kukutana jina lal alim na jina lal khabir maatqaddum ismi alalim pamoja na kutangulia jina hilaalim kuliko hiyo khabir kama allah azza wa jalla inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun قال نبأ العليم الخبير إنه تغولي العليم كيش خبير كي يكوني شكوا العليم نأولاك لك الخبير كسبابه يا مبوهاي مويل وقوله المدبر القدير القدير اسم من أسماء الله القدير نموجكت كما جنه أولا يدل على صفة من صفات الله إن فهميش جنه له موجة كثيفة الله وهي القدرة ويزو. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يعني ويزو وكل كتو. وقدرة الله عامة لكل شيء ويزو الله أمين كل كتو. وقدرة الله عامة لكل شيء ويزو الله أمين كل كتو. قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في العرض حقوى الله لنمشينا جمبولولوت كتك مبينغ ولا كتك عرض حقونا جمبولنا لمشينا إنه كان عليما قديرا الله سبحانه وتعالى نمجوزنا وقال وكان الله على كل شيء قديرا الله سبحانه وتعالى وكل كتو وقال إن الله عليم قدير الله سبحانه وتعالى نمjuzi na ni mwenye المدبر فلا اعلم ما يدل على انه من أسماء الله الشيخ الربا يقول اما المدبر سجوي سجوي kwamba hii nafahamisha kwamba ni katika majina ya Allah hakuna katika majina ya Allah imekuja sifa ya Allah kwa baritadbir anafanya mambo yote lakini siko amani katika majina ya Allah Nikatika katika sifa za Allah kama akala Allah azza jalla inna rabbakumullahul ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayam thumma stawaa ala al arsh yudabbiru al amra alla anafanya mambo yote ma min shafiin illa min ba'di idni hakuna yote mwenye kuomba shafaa baada badea idhni yake Wakala yudabbiru Amra Minas samai wa ila l'arv Thumma yaaruju ilaihi fi yumin Kana miqdaruhu alfa sanati Mimma taudun Allah nafanya maboyoti Binguni kutoka binguni mpaka ardhini Kisha upanda kwake Katika siku ambayo chake Ni miaka alfu katikam Katika mnavyo hisabu Kuhii ni sifa Katika sifa za Allah sijina Al-mudabbir Si katika majina ya Allah Ni katika sifa za Allah Wallahu subhanahu wa ta'ala Al-mudabbiru lil'amri Al-mutasarrifu filkauni Kaifa yashaa La ilaha illa hu Ava subhanahu wa ta'ala Jie mwenye kufanya mambuyuti Katika dunia Vyvyuti anavyufaa anavyutaka Binguni na arlini La ilaha illa hu Hapa namona mwenye kuwabudua kwa haki yeye وقوله السميع البصير السميع البصير اسمان من اسماء الله علي ما يليkتكلم عن الله يدل على صفتين يفهميش صفه 2 من صفات الله كصفه الله وهو السمع والبصر كسكيا نكونا وسمع الله محيط بكل المسموعات كسكيا مع الله Kuna kunazungukia vitu vyote vinavyosikiwa Yeye anavisikia Wasamuullahi Muhitum bikulli lmasmuhat Kusikia kwa Allah Kunazungukia vitu vyote vinavyosikiliwa Wabasaruhu Muhitum bikulli lmariyat Kuna kwaki Pia kunazungukia kila kinachonekana Allah anakiona Qala Allahu Azza wa Jalla قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عظ مسكيا منين يعلم نامكي نكفني مجادلك وسباب يممواك وتشتكى إلى الله أنا مشتكية الله والله يسمع تحاوركما عظ أنسكيا مجادليانو anasikia Allah Majadiliano yenu wewe na huyo mwanamke alikuja kumshtakia mume wake kwamba amemfanyia dhihar inna Allah samiuun basir aadhani mwenye kusikia ni mwenye kuona Wafi fi hadhihi alayati aljamu fi wasfi Allah bis-sam'i baina alfi'li almadhi walmudhari walismi katika aya hi tukufu kukusanywa katika sifaza za Allah bi sami وكسانيا سمع بين الفعل الماضي والمضاري والاسم كسكيكو الله بين فيه مكسانيا بين في الماضي نمضاري ناسم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذان الاسمان يأتيان مقرونا بينهما في كثير من آيات القرآن مجنها مولي ينقوجة هل يكتنزوا بين يهو كتك آنينجز قرآن هيو سميع بصير نمجين مويل نصفا بلزا الله عمازو مرنينجز نقوز نكتنشو كتك قرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وقوله والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وقوله العلي الكبير العلي والكبير اسمان من أسماء الله بمجين مويل كتشك مجين الله yadullani ala sifata aluwi wal kibr Ufahamisha kibr wafahamisha sifan za allah na kibri ya allah subhanahu wa ta'ala ukubwa na utukufu wake wallahu ta'ala 'alin ala kulli shay'in qahran wa qadran wa dhata allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kwa na kwa cheo na kwa yake وهو أكبر من كل كبير ينكمب كل كيلك تكُمب و أعظم من كل عظيم ننتم تكوف كل كيلك تكوف والمخلوقات كلها حقيقه ذي مبيوت نذللي أمام كبر يا الله دليل وكوبي وألا وعظمته سبحانه وتعالى نو سبحانه وتعالى وقد مر كري قريب قريبا أن اسم العلي يأتي مقترين بسم الكبیر. زمّي حتى أبونيما، quambaginalا علي دنا قuye حلي قتان دينالا كبیر ومرّ ذكر بعض الآيات في ذلك زمّي بعض الآيات كتّك ومنها أيضا قول الله عزوجل حتى إذا فُزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق. وهو العلي الكبير اتفق بي القدر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه